قطعات الحرب تشجي مسمعا وصدر الشاش يروي أضرعا صمد في صدره ألف صدا لدوي الراب يوما المعمعا صمت تحسابه عين فإن طلأ الفت السنة ما أرعا ياسقول موتا عند القوم سنوا يطلبون العيش مرفه ردع يعشق الموتى إذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور الدعا قطعات الحرب تشجي مسمع وصدر الشاش يضوي أضلعا صامد في صدره الفصدا صدا لذوي الرعب يوم المعمع همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة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 عزة الإسلام في الهيجة معاه إنما يرمي نصر عاجل أو فداء الدين يلقى مصرعه إنما يرمي لنصر عجل أو فداء الدين يلقى مصرعه همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يترى المجد في مقلته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 يقتفي أثار جيل خالد سقليب الدنيا الهدى والمنفعة يقتفي أثار جيل خالد سقليب الدنيا الهدى والمنفعة رعف الجرحي وحيدا سابقا أو ماري العزم لا يرضى ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبال قد أثار الزبع من دماه قد نمات أزهرنا و. أغاث الروض حتى أينع خلدت التاريخ من أمجده أسطورا بالعز دوما مترع من دماه قد نمت أزهرنا وأغاث الروض حتى أينع خلد التاريخ من أمجده أسطورا بالعز دوما مترع فاستحال الليل فجرا سطعا يرسم النصر خطوطا مبتعة فقاعة الحرب تشجي مسمع وصدر الشاشي يروي أضوعة فقاعة الحرب تشجي مسمع وصدر الشاشي يروي أضوعة من دمائه قد نمت أزهارنا